و well, اي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 أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد وَإِذْ أَخَذْنَا عَهْدَكُمْ وَلَقَدْ and هُوَ وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ تَمَنَّىَ لَا بَعْدَ ذَلِكَ فأولى ان